بالشقاوة والسعادة ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة نحن اليوم إن شاء الله تعالى سيكون وقت الدرس كله لاعلام السنة المنشور لأجل أن يحصل نوع من التوازي في الانتهاء من الكتابين ان شاء الله تعالى كتاب عالم السنة وكتاب منهج السالكي، ولذلك سيكون يعني منهج الدرس يعني خلال الأسبوع القادمه القادمة يعني سيكون بالزيادة أكثر في درس عالم السنة حتى ننتهي مع الكتاب حتى ينتهي الكتابان معا في وقت واحد. وأما السؤال الذي بين أيدينا ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة والأسئلة التي بعده حتى ننتهي اليوم من الكلام عن مسألة القدر هذا السؤال لعل في أنني ابتدأت بالسؤال الذي بعده ذلك لأن هذا السؤال في ذهني أنه قد انتهى لأنه تحصيل حاصل لما سبق من السؤال الذي كان يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتب القدر وهو في الحقيقة ينبغي أن ندخله مع الأسئلة التي تعلقت بالكلام عن الكتابة في المرة السابقة فهو تحصيل حاصل للكلام عن المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة وكما سبق فإن الإيمان بالقدر على مراتب اربع المرتبة الأولى العلم المرتبة الثانية الكتابه المرتبة الثالثة المشيئة المرتبة الرابعة الخلق وكما سبق كذلك فمرتبة العلم هي أول المراتب جاء الدليل عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة وتكلمنا بالتفصيل والمرتبه الثانية وهي مرتبة الكتابة هي التي كانت موضوع حديثنا في المرة السابقة أيضا جاءت الأدلة عليها من الكتاب والسنة وعلى أنواع للكتابة على أنواع الكتاب وأنواع التقادير كما سبق فأولها تقدير الأول هو كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وقال اكتب وكان ذلك في اللوح المحفوظ تقدير الثاني في الكتاب أيضا تقدير العمر باعتبار عموم الناس تقدير الثالث تقدير عمري باعتبار كل إنسان بمفرده تقدير الرابع تقدير الحولي السنوي في ليلة القدر تقدير الخامس تقدير اليوم ما يقوم من مقادير للعباد والخلق كلهم. يوم وفصلنا هذه الأنواع بادلتها ولذلك هو في آخر ذلك قال ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة خلاصة للكلام عن أن المقادير قد كتبت وقدرت فقال في الجواب اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه لعلكم وأنتم نقرأ الإجابة تتذكرون ما ذكرنا قبل ذلك بتفصيل لهذه الإجابة بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله سائل في هذه المسألة إلا وكان وقا... أول ما أجاب به ماذا؟ اعملوا اعملوا نعم إذن فما يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة أن الإنسان علم أن هناك شقاء وهناك سعادة في النهاية إذا فعليه أن يعمل لأجل أن يكون من أصحابه السعادة إذن فماذا يقتديه مجمل هذا السؤال عبارة واحدة لفظة واحدة ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة اعملوا هذا هو مجمل الكلام الذي سيقوله الشيخ هنا رحمه الله تعالى قال اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه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 فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهي لها أسباب وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد نصب أسبابا للمقادير كما هو المثال اليسير جدا إذا جاع الإنسان أو عطش هل يقول قدر الله علي العطش ولا يفعل شيئا أم أنه يسعى في أسبابه؟ التعامل مع هذا القدر بمقادير أخرى يسعى هذا والعاقل يذهب ليبحث عن الماء ونحو ذلك أو يبحث عن الطعام هذا هو العاقل كذلك لا ينبغي له أن يقول الله كتب علي ولعلي من أهل الشقاء فلا أعمل لا بل العاقل يقول الله كتب ولا أعلم انا من أهل الشقاء أو السعادة فالواجب علي أن أعمل لأن أكون من أهل السعادة فيعمل أو على طريق أهل السعادة قال فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلا كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة يعني يسر كل إنسان لما خلق له الكافر هتجد والعياذ بالله يسعى إلى طريق النار ويسلك مسالك أهل الكفر المؤمن يسلك مسالك أهل الإيمان كما هي الشبه مرة أخرى يقول من يمكن والعياذ بالله أنا هذا الكافر نقول لك لم يبين الله عز وجل لك الطريقين وأمرك أن تسلك أحدهما وهو طريق السعادة والخير اذا فالواجب عليك أن تسلك طريق السعادة لتكون من أهلها لماذا لأن, لا لأن كل ميسر لما خلق له فانت ان سلكت طريق أهل السعادة فأنت ميسر للسعادة بإذن الله تعالى قال فهو مهيأ له ميسر له فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطه بالأسباب الموصله إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها واعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنيا العجيب ان الناس عارفين ان الارزاق كتبت كل الخلق عارفين ان الارزاق كتبت او المؤمنون خلينا حتى في المؤمنون عارفين ان الارزاق كتبت لكن ما تجد واحد منهم يقول لك الارزاق كتبت انا لن اسعى لا في اكل ولا في شرب ولا, ولا حب مال ولا طلب مال ابدا كل يطلب المال وكل يريد المال وكل يريد أسباب الدنيا فلماذا تسعى فليس قد كتب عليك فلماذا تسعى مثلا يعني على مسيرتهم فيما يقولون في مسائل الجنة والنار مثلا ولذلك يقال له كما تسعى في أسباب حياتك الدنيا اسعى في أسباب حياتك الأخيرة وهي الأهم أينها قال فإذا علم العبد أن مصالح اخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن رضي الله عنهم لما سمعوا أحاديث القدر ازدادوا عملا ازدادوا عملا لماذا؟ لأنهم علموا أن الجنة لها طريق وأن النار لها طريق فازدادوا عملا ليكونوا من أهل الجنة ومن أهل السعادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز الإنسان مأمور بأن يسعى في أسباب ما ينفعه وأن يسعى في الوصول إلى كل ما ينفعه احرص على ما ينفعك فلماذا يحرص الإنسان على ما ينفعه في بدنه؟ مثلا في الغالب هذا حال الناس يسعى بجد فيما ينفع بدنه، ولا يسعى بجد فيما ينفع قلبه وهو الذي يكون له في الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله إن برض شبه عند السائل يعني ما فائدة الدواء إذا كان الله كتب علينا المرض يبقى الدواء هذا لا ندري يشفي أو لا يشفي يبقى لا داعي لاستعماله هذه شبه وكذلك الرقى ما هي إلا أيضا نوع من العلاج كتب الله علينا المرض ولعلنا نشفى أو لا نشفى فلماذا نرقي؟ ولماذا نأخذ الدواء قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله هي من قدر الله كتب الله عنده وقدر عليك أنك ستمرض في يوم كذا وأنك ستسعى في أسباب علاجك في ساعة كذا لذلك هذا قدر وهذا قدر كما أنه إذا جاء يسعى في أسباب جلب مأكل ومشرب ونحو ذلك ليرفع ويدفع عن نفسه الجوع والعطش هكذا هذا قدر وهذه أقدر أيضا العمل بالطاعات أنت مأمور برغم أنك تعلم أنه قد قدر أهل الجنة وأهل النار لكن أنت مأمور أن تكون من أهل الجنة وأنت مأمور أن تعمل بعمل أهل الجنة فالله سبحانه وتعالى من عظيم رحمته بك دلك بالشرع وبالرسل وبالفطرة وبالعقل دلك على طريق السعادة وطريق الجنة وأنت الذي تأبى وتقول لعلي من أهل الشقاوة هذا أول قدر من أقدارك التي تفعل فيها يأخذك إلى طريق أهل الشقاوة انك تتوقف عن العمل وانك تمتنع عن العمل ولذلك ملخص هذا السؤال ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة أن تعلم أنك قدر لك أنك من أهل الشقاوة أو أهل السعادة وأنه قد قتب ذلك وانتهى وانت لا تدري وأنك مأمور بالعمل أي بعمل أهل السعادة وان الشرع اخبرك ان من علامات انك من اهل السعاده انك تسير على طريق اهل السعاده طريق اهل الجنه اذا فاذا عملت بطريق اهل الجنه فانت من البدايه مبشر والحمد لله فاذا فالمطلوب منك في كل الاحوال ان تعمل اما اذا توقف وامتنع فهذا احمق وسيصير الى النار وسيصير إلى النار لماذا؟ لأنه يعمل بعمل أهل الشقاوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أنت خلقت الجنة نعم أو للنار لكن أنت ميسر للطريق الذي خلقت له فانظر في نفسك فانظر في نفسك وقل لنفسك أنا الآن أعمل بعمل الجنة ولا النار وستعلم أنك بإذن الله تعالى مبشر بواحدة من الاثنين. فإن كنت لا تعمل بعمل أهل الجنة فالعياذ بالله أنت مبشر بأنك على طريق أهل النار والعياذ بالله. وإن كنت تعمل بعمل أهل الجنة فأنت مبشر بأنك على طريق أهل الجنة بإذن الله تعالى. ثم قال ما الدليل؟ ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة؟ ودي المرتبة الثالث والركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن بالمشيئة أن تؤمن بالمشيئة ومعنى هذا السؤال أن هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان بالقدر وهو الإيمان بمشيئة الله النافذة بمشيئة الله النافذة ماذا نعني بك بكلمة النافذة؟ انها لا بد من وقوعها نافذة لا بد من وقوعها لا بد من وق إذا بهذا الركن وهذا الأصل في الإيمان بالقدر معناه أنك تؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة فما شاء الله كان ما شاءه كان وذلك لأن, سبح لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذه لأن قدرته سبحانه وتعالى كاملة فما شاءه كان ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن ما شاءه شاءه سبحانه وتعالى وقدر عليه وأن ما لم يشاءه ليس لأجل أنه لم يقدر عليه إنما لأجل أنه لم يشاءه سبحانه وتعالى انتبه هذه مهمه جدا هذه المساله ان ما لم يشاءه الله سبحانه وتعالى مثال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى هل الناس كلهم على الهدى لا مش هيحصل لن يحصل في العالم ان هيكون الخلق كلهم على الهدى لان الله اخبرنا بذلك طيب هذا الذي حصل إنه مش كلهم هيكونوا مؤمنين ولو شاء الله لهداهم أجمعين هل امتناع أو هل عدم هدايتهم جميعا لعجز في قدرته سبحانه أم أنه لم يشأ ذلك لأنه لم يشأ ذلك ولو شاءه لكان إذن هذه المعاني في مقدمة الكلام نقصد منها أصل مهم جدا وهو أن مشيئة الله نفذ وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن ما شاءه كان لأن قدرته كاملة سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء قال ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة قال قال الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله يبقى المقدمه اللي ذكرناها دي فيها اشارات كثيره جدا انه لا يجوز ان يقال ان العباد يشاؤون شيئا غير الذي يشاءه الله لماذا لانه لا يكون في خلق الله الا ما شاء سبحانه وتعالى واما الذي لم يشأه لن يكون إذا ما يفعله العباد هو بمشيئته سبحانه وتعالى وليس بمشيئة العباد إنما هو بمشيئته هو سبحانه وتعالى ونعني بذلك أنهم وإن كان لهم مشيئة كما سياتي وإن كان لهم مشيئة لكن هذه المشيئة مقرونة بما شاء الله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا ان يشاء الله وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقال تعالى ولو شاء الله لا لجعلكم امه واحده وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا وقال ولو يشاء الله لنتصر منهم وقال تعالى فعال لما يريد كل هذه الأدلة على مشيئته النافذة أنه ما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن وما لم يشاء لم يكن أي نعم قال وقال تعالى فعال لما يريد يريد هنا الإرادة هنا المقصودة هي المشيئة التي هي في تفصيل نوعي الإرادة ها الإرادة الكونية تفصيل على كلام عن الإرادة قال وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ايضا هذه الاراده اي نوعي الاراده الكونيه القدريه اي قال وغير ذلك من الايات ما لا يحصى يعني التي تدل على مشيئه الله تعالى قال وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء يصرفها كيف يشاء يشاء كيف يشاء يعني لا يكون شيء ولو في القلوب إلا بما شاء الله وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء لما ناموا حتى طلعت الشمس فقال لهم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى وقال شفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء الله وحده وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من يرد الله به يرد الله به الإرادة هنا التي بمعنى المشيئة اي نعم وقال وإذا أراد الله تعالى رحمة رحمة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد الله هلكة امه عذبها ونبيها حي إذا أراد الله رحمة أمة إذا أراد الله هلاك أمة فهذه الإرادة التي هي بمعنى المشيئة يعني إذا شاء الله رحمة أمة إذا شاء الله هلكت أمة وهكذا قال وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى المشيئة والإرادة ماذا يعني بالإرادة هنا الإرادة الكونية الإرادة الكونية القدرية هيأتي تفصيل عليها إن شاء الله ولكن احنا قد ذكرنا قبل ذلك شيئا من ذلك إذا فكل هذه الأدلة تدل على هذا الأصل العظيم وهو الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر ركن الإيمان بالمشيئة أصل الإيمان بالمشيئة مرتبة الإيمان بالمشيئة أي الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة فما شاء الله كان بقدرته سبحانه وتعالى وما شاء لم يكن له سبحانه فما من حركة ولا سكون في السماوات أو في الأرض إلا بمشيئته سبحانه وتعالى فلا يكون شيء في ملكه إلا ما يريد حركة النملة في الأرض ما تتحرك إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وهذا كله بيرد على المبتدع الضلال فريقين اللذين ضل في القدر القدرية وإيه الجبرية الذين يعني نضرب مثالا مثلا على هذه المسألة أنه ما شاء الله كان وما شيء في ملكه إلا بإرادته الراجل الأعرابي الذي جاء إلى شيخ من شيوخ القدرية النفاء وجاء إليه في مجلسه وقد ضاعت ناقته فقال ادعوا الله هو عمر بن عبيد قال ادعو الله أن يرد علي ناقتي رجل شيخ بركة فيقول له العرابي ادعوا الله أن يرد علي ناقتي فقال اللهم إنك لم تشأ أن تضيع هذه الدب أو دبت هذا الرجل فارددها عليه فقال العربي لقد ضاعت ناقتي فانه لم يشأ ان تضيع وضاعت فلا يقدر على ان يردها أو كلمة نحوه طب اله ما هوش عايزها تضيع ولا ما يعني يعرف انها تضيع ولا عايزها تضيع يبقى الاله عاجز وفي حد ثاني غيره بيتحكم في اقدار الخلق والعباد ونعوذ بالله من ذلك وذلك لأن القدرية ينفون عن الله عز وجل أقداره في أفعال العباد إذا كانت مرتبطة بما فيه ما يكرهون أو فيه ما يكرهه الله من الشر ولذلك يقولون الله لا يحب الشر وهو منزه عن فعله اذا فالشر ليس من خلقه نعوذ بالله إذا هو ما لا مخلق ما الشر وهو منزع أن يخلق الشر وهذا ضلال ما من شيء في الكون إلا بخلقه سبحانه وتعالى ما من حركة ولا سكنة إلا بخلقه سبحانه وتعالى ولذلك هذا الركن العظيم لمن بالمشيئة في مراتب القدر مهم جدا في الرد على هذه الفئة الضالة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما لم يشأ لم يكن ولذلك النقة تضيع والله لا يشاء أنها تضيع لا التقدير الصحيح أن, أن الكلام الصحيح أن يقال شاء الله لها ذلك هذا التقدير لحكمة لحكمة أن العبد يتضرع ويسأل ويدعو وكذا أقدار وهيجي سؤال معنا في الآخر وهو السؤال المتعلق بمسألة إضافة الشر إلى الله سبحانه وتعالى هو سؤال رقم 152 ولذلك فهذا الركن وهذا الأصل العظيم في الإيمان بالقدر يرد على هذه الطائفة المهتدعة ثم قال في السؤال الذي بعدهم قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته سبحانه أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون ذلك كله أو مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه ثاني نقول السؤال يقول قد هو الشيخ رحمه الله تعالى قدم لنا كلاما هو تقرير لعقيدة السنة والجماعة ثم طرح السؤال الذي هو عبارة عن شبه عند أهل الضلال قال قد أخبرنا الله تعالى في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين إلى اخره ويكره ولا يحب الكافرين ولا يحب الكفر وأخبرنا أنه هو الذي خلق الحب وخلق الإش البغض وخلق الإيمان وخلق الكفر فلذلك في, يقول في نهاية الكلام يقول فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه يعني يحب سبحانه وتعالى المؤمنين والمتقين وغيره عندهم ماشي طب ازاي هو الذي تقولون انه خلق كل شيء طب يخلق ازاي اشياء لا يحبها طب عندهم الشبه كده كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه ازاي تقولوا كده ان ربنا يخلق اشياء ويريد اشياء هو لا يحبها هم استعظموا المسألة دي وقالوا ان ازاي ربنا يخلق اشياء هو بيحبهاش على قياسا على حاله هو كمخلوق كانسان عاجز انه هو لانه ضعيف فهو لا يريد ما لا يريد هو ده الانسان الضعيف الشيء اللي بيردهوش يحب انه لا يكون موجود ان انسان مثلا لا يحب انسانا خلاص ما هوش عايزه يبقى موجود ولا عايزه يبقى يراه ولا كده لا يحب مثلا الظلم ما يحبش الظلم لا يحب الحر يبقى مش عايز يبقى في حر وهكذا هذا لاجل ان إنسان انسان عاجز اما الخالق فيخلق سبحانه وتعالى في خلقه وفي عباده ما يشاء لان هذه كلها مؤثرات فيهم هم فيهم هم ثم أنه لما خلق ذلك خلقه لحكم أيضا تكون فيهم هم يريد منها سبحانه وتعالى ما يريد يريد منها ما يريد يعني على سيد المثال إجمالا قبل ما نقرأ الجواب خلق إبليس خلق إبليس وهو لا يحب إبليس وابليس رمز الكفر وهو لا يحب الكفر سبحانه وتعالى طيب لازم كلامهم بايت ان ابليس إبليس خلقه ما هو ربنا ما ما بيحبش الكفر ولا لا, لا يريد أن يكون الكفر موجودا في الناس فازاي يوجد ابليس وازاي يخلق ابليس نعوذ بالله من هذا الضلال يبقى لازم كلامهم ان في خلق في خالق تاني خلق ابليس مثلا ونحو ذلك خد عندك بقى اطرد بقى ذلك والفرعون وابو لهب وابو جهل وانكفروا والمنافقين والعالمانيين بتوع دول والكلاب اللي بيشتموا الاسلام وكل الكلام ده كله ما كل دول ربنا بيكرههم وربنا بيبغضهم الله طب ازاي دول هم باقين على الشبهه التي عندهم كيف يريد الله ما لا يحب كيف يخلق الله ويشاء وجود اشياء هو لا يحبها وبعدين يقعوا في الضلال بقى يقول لا الله منزه عن ذلك هذه المخلوقات هي التي تفعل ذلك يقصدون بها بايش ان هي التي توجد ذلك بنفسها ولذلك جعلوا للكون الهين كالمجوسيه والعياذ بالله اله للخير واله للشر والعياذ بالله ولذلك يقول فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه قال في الجواب اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين اللهم بأنهم همش هذه الفرق الضاله لم تفهم لم تفرق بين معنيي الإرادة الإرادة التي جاءت في القرآن والسنة والأدلة في الكتاب والسنة على نوعين هم خلوها كلها نوع واحد خلاها كلها نوع واحد اللي هو النوع الايه الشرعي خلاها كلها النوع الشرعي اللي هو ان ربنا يريد شرعا الايمان ويريد شرعا ال الاشياء الطيبه قالوا بس يبقى هو معنى الاراده المقصود به كل ما يحبه بس ولذلك نفع عن الله عز وجل أن يكون له خلق في هذه الأشياء التي يبغضها ونعوذ بالله من هذا الضلح لذلك أهل السنة يفصلون يقولون ان الإرادة التي في الكتاب السنة على نوعين وده اختبار نسأل كده إخوانا كده قبل ما ندخل في الجواب نقول إحنا بناء, بناء على ما ذكرنا قبل ذلك في انواع الاراده نسال كم سؤال كذا والاخوه يقولوا لنا الدليل ده او النص ده النوع الاراده المذكور فيه محدش يوصف الكتاب ماشي طيب قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اراده ايش ها شرعيه ولا قدريه ها شرعيه شرعيه ها اللي يقول لي قدرية يقول لي ليه عزيزة عزيزة لا مش كده تمام. <تصفيق> أي نعم هذه الآية الإرادة أو نوع الإرادة المذكور فيها الإرادة الإيش الشرعية أن الله يريد اليسر يريد اليسر طيب اللي بيقول إرادة كونية بنقوله خطأ ليه لأن الله أراد العسر في الإرادة الكونية أراد لما يعسر شيء كونا لك أو لغيرك دي إرادة كونية مش كده. طيب دليل اخر قول الله سبحانه وتعالى من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ احنا عايزين الحبه اللي ورا دي معانا ها من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ شرعية ولا كونية شرعية ليه ما أنت لازم هتحول تقولها على معنى الشرعية لكن احنا نقول ليه, ك... ليه... طب كونية ولا شرعية طب ليه كونية أي نعم من يرد الله فتنته كان وإذا معنى قوله تعالى فلن تملك له من الله شيئا اراده كونيه اي نعم طيب نقول بقى معنى الإرادتين قال اعلم أن الاراده في النصوص جاءت على معنيين اراده كونيه قدرية ذا النوع الاول الاراده على نوعين اراده كونيه واراده شرعيه إرادة كونية احنا قلنا قبل ذلك فصلنا قال وهي المشيئه يعني هي التي بمعنى المشيئة ايضا يعني إذا رأيت في الكتاب أو في السنة إثبات المشيئة لله فاعلم أنها يقصد منها الإرادة الكونية زي الآيات التي سبقت في الأدلة ما تشاءون إلا ان يشاء الله المشيئة دي هي المعنى الإرادة الكونية. الإرادة الكونية المشيئة واحدة فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية ومشيئة كونيا. لا ما شاء الله كان لكن الإرادة نوعين من قد يريد الله عز وجل شيئا ولا يقع ويريد الله شيئا فلا بد أن يقع هما ذل النوعين الذي يريده الله ولا بد أن يقع اللي الإرادة ليش كونية القدرية الذي يريده الله ولا يلزم انه يقع كله الإرادة الشرعية زي أراد من الناس الإيمان فهل آمنه جميعا لإرادة شرعية لكن الإرادة الشرعية بينها وبين الإرادة الكونية تلازم من وجه وافتراق من وجه ياتي لما نأتي عندها إن شاء الله قال إرادة كونية قدرية وهي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا فيش ملازمة بينها وبين المحبة والرضا لا ما يلزمش إن كل ما أشاءه الله أو كل ما أراده الله كونا أن يكون محبوبا إلى الله مرضيا له لا مش شرط وإلا الفرعون ده محبوب أبو لهب محبوب أبو جهل محبوب شارون محبوب مثلا مجلة رزا ليوسف محبوبة مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل لله إليه قال إرادة كونية قدرية وهي المشيئة ولا ملازمه بينها وبين المحبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان بل يدخل فيها الكفر والإيمان اللي هي الإرادة الكونية ربنا يريد فيها أشياء يحبها ويريد فيها أشياء ويكرهها سبحانه وتعالى ويبغضها وطبعا معنى ذلك أنه أوجدها وهو لا يحبها. هل أوجدها سبحانه وتعالى قهرا حاشا سبحانه وتعالى أو من غلبة عليه أو نحو ذلك حاشا سبحانه وتعالى وإنما ذلك لحكم هو يريدها سبحانه وتعالى وإنما ذلك لحكم يريدها سبحانه وتعالى وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله قال قال وهي المشيئة ولا ملازمه بينها وبين المحبة والرضا يعني كلمة لا ملازمه يعني يا يعني ما يلزمش ان كل الإرادة الكونية تكون كلها محبوبة فيها الأشياء التي أرادها الله لله سبحانه وتعالى يعني لا يلزم كل ما أراده الله كونا يعني أراده يكون في الكون أن يكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى لأن أراد أبو لاهب وأراد أبو جهل وأراد فرعون وأراد إبليس نعم قال والمكروه وضدهم وهذه الإرادة قال يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضدهم وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها فقوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرج الاراده دي لا احد يستطيع ان يخرج منه زي مثال انت ذكر لا حيله لك في ذلك لا حيله لك في ذلك ولا قدره لك على الخروج على ذلك أنت تقدر تحول نفسك يعني غير الذكورة مثلا وتقول أنا بغض النظر عن بعض مسألة الكلام في ما ينكسون به الفطر بأشياء أخرى أو ان النهار تكون في الشمس فيه طالعة ولا تكون بال بالليل هل تستطيع أن تغير شيء في ذلك؟ ونحو ذلك من الكونيات التي أرادها الله عز وجل ولا تقدر على أن تغير منها شيئا قال قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم الذي اراد الله عز وجل له الكفر والعياذ بالله يجعل صدره ضيقا حرجا تجد والعياذ بالله يسلك سبيل اهل الكفر وسائر في طريق أهل الكفر زي أبو طالب أبو طالب برغم من كل أسباب الهداية كانت حواليه لكنه هو يسلق طريق أهل الكفر لأن الله أراد له ذلك لحكم من يعلمها الله سبحانه وتعالى وأطلعنا على شيء منها كثير وضربنا المثال هذا أكثر من مرة ولعل مثلا في مثال ابي طالب بيان فضل التوحيد من أعظم الحكم من أعظم الحكم في مثال أبي طالب خصوصا بيان فضل التوحيد إن أبو طالب مهما فعل من الخير لن ينفع لأنه مات على الشرك وغير ذلك من الحكم الأخرى وهي أن قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن وأن الناس مهما عملوا لن يخرجوا عما أراد الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الحكم التي سبق الكلام عنها قال وإرادة دينية شرعية النوع الثاني من الإرادة يعني النصوص التي تجدها في القرآن والسنة مذكور فيها لفظ الإرادة بالإضافة إلى الله إما إرادة كونية قدرية وإما إرادة دينية شرعية دينية شرعية يعني ماذا بتفصيل بسيط جدا يعني هذا هذه إرادة دينية يعني يريد الله أن يكون ذلك دينا للناس دينا لنا شرعية يريد أن يكون ذلك شرعا للناس قال وهي مختصة بمراض الله ومحابه وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم إذن الاراده الشرعية كلها محبوبة لله ولا فيها محبوب وفيها مبغوض لا كلها محبوبة الاراده الشرعية كلها محبوبة إلى الله لأنه ما أمر إلا بالحق والخير وما فيه مصالح للعباد وما أمر إلا بما يحبه أن يكون للعباد فالإرادة الشرعية أمره الشرعي الإرادة الشرعية أيضا بمعنى آخر أمره الشرعي بمعنى آخر قضاؤه الشرعي قضى شرعا سبحانه وتعالى أن تصلي قضى شرعا أن تصوم أمر شرعا أن تصلي أمر شرعا أن تصوم أراد شرعا أن تصلي أراد شرعا أن تصوم قال كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله عز وجل يريد لنا في دينه وشرعه الخير والمصلحة ولذلك قال وما جعل عليكم في الدين من حارج الإرادة الشرعيه كلها في مقدور الخلق في مقدور الناس ويستطيعون يعني أن يفعلوا ما امروا به شرعا إن الكونيه الكونية فيها من الأشياء ما فيها ما لا دخل للخلق به ولا يستطيعون تغيير شيء فيه نعم قال وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم دي إرادة شرعية يريد الله ليبين لكم ويهديكم يعني يريد لكم الهدايه ويريد أن يهديكم إلى سنن الذين من قبلكم يريد لكم التوبة نعم. وغيرها من الآيات وغيرها من الآيات طيب سؤال الآية الكريمة فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبيه اللي قال دي الأول أخو يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي ها إرادة أي نوعنا كونية ها فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي ها ليه كده بس؟ طب احنا بنسبك عشان تثبتوا على الإجابة طب كونيه ليه؟ أن يحكم الله يقضي الله في أمر يعني معنى أنه وإيش سلم أمره إلى الله إنه انا مش همشي لن أغادر وسأخضع لقضاء الله وقداره الذي أراده أنا لن أمشي من مصر وسأنتظر هنا نعم. قال وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية انتمع للعبارات الجميلة دي المهمة التي توضح لك المعاني العظيمة في هذه المسألة قال وهذه الإرادة يعني الشرعية لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية أبو لهب سبقت له الإرادة الكونية بالكفر ولا بالإيمان بالكفر أبو لهب كان يستطيع ان يدخل في الإسلام لا أنا أقصد انه كان أبو لهب ممكن يموت على الإسلام أقصد كده بعد ضبط السؤال كان أبو لهب كان ممكن يموت على الإسلام كان ممكن خلي السؤال هنا مضبوط ممكن كلمة يستطيع فيها شبه شوي هل أبو لهب كان ممكن يموت على الإسلام ها ها حد يقول تاني اجابه ثانيه نعم بالفعل ابو لهب لن يمكن ان يموت على الاسلام لماذا لان الله اراد كونا ان يكون ابي لهب كافرا ان يكون ابو لهب كافرا فهذه اراده الله سبحانه وتعالى الكونيه ولذلك طيب المسلم الذي مات على الإسلام الذي مات على الإسلام هل هو كان مكتوب ممكن في الإرادة الكونية إنه هو مش مسلم وبعدين هو لما سمع بالإرادة الشرعية أسلم وآمن طب يعني إيه هو المسلم ده لما أسلم أي نعم وافق الإرادة الكونية وهي دي معنى العبرة دي وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية يعني الإيمان والكفر الهداية والضلال على وفق ما شاء الله قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار سبحانه وتعالى يعني لا يشاء الخلق إلا ما شاء الله. يجي نرجع تاني للسؤال. ليش يجي تاني؟ إنه ممكن ييشكل تاني. طب ما خلاص؟ طب في ما العمل؟ اعملوا, أعملوا. يقول لك ما في ما العمل ما هو؟ يمكن إن أنا مكتوب من أهل الإش في الإرادة الكونية. يمكن إن أنا أراد الله لي كونا أن أكون لست لست مسلما. خلاص مش هعمل. ينفع؟ طب الجواب؟ اعمله. طب اعمله ازاي؟ لأنك لا تعلم. لأنك لا, تع... لا تعلم. ثم الله عز وجل أخبرك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلامة التي تبشرك. كل ميسر لما خلق يقل. إذا لما هتعمل هتبقى ميسر لأهل الطريقه للجنه ولا لا. ولذلك أنا بإذن الله أقطع وأقول أن كل مسلم ميسر لطريقي أهل الجنة أقطع وأقول أن كل مسلم كتب الله له أنه من أهل الجنة إذا مات على الإسلام إذا مات على الإسلام يبقى ينبغي على كل إنسان أنه يظل يحرص على أن يموت على الإسلام إذن ينبغي عليه أن يظل يعمل بعمل أهل الإسلام حزب سهل ويسيره جدا لكن أهل الباطل هم الذين لبس عليهم الشيطان قالها وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع الإرادة الكونية والشرعية اجتمعت في حق أبي بكر أليس كذلك؟ طيب وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي وتنفرد الكونية في حق ابي لهب صح ولا ابو لهب وافق الاراده الشرعية يبقى ابو با... ابو لهب آه... وافق الاراده كونية فقط ابو ابو بكر وافق الارادتين وافق الارادتين فالسعيد من وافق الارادتين نعم قال فالله سبحانه دعا عباده عام إلى مرضته دعا أبو لهب الفرعون وابو جهل دعا كل ذور اذهبا إلى فرعون إنه دعاهم جميعا قال وهذا لإجابته من شاء منهم كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم يدعوهم عموما ويهدي من يشاء فعمم سبحانه الدعوة وخص الهدايه بمن شاء قال تعالى وإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى في فصلناك طويلا في هذه المسائل خصوصا في الطحويل ثم قال ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق وهي مرتبة الخلق طيب ماشي قال ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق مرتبة الأخيرة من مراتب الإيمان بالقدر الأصل الأخير الركن الاخير من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بالخلق فإن الله علم ما كان وما سيكون وكتب عنده ذلك سبحانه وتعالى وإذا شاء ذلك خلقه فكانت آخر مراتب القدر هي الخلق ما دليل ذلك قال قال الله تعالى الله خلق كل شيء الله خالق كل شيء وهو كل وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء كل شيء دخل فيها الصغير والكبير ودخل فيها كل شيء ولا يستثنى منها شيء فكل شيء مخلوق نعم إلا الله سبحانه وتعالى وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وما دون الله مخلوق قال وقال تعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه يعني لا يوجد لا يوجد في الكون شيء مخلوق إلا وهو من خلق الله وأما من زعموا الالهيه والعبادة لغير الله سبحانه وتعالى أرونه هل يقدر أحد من هؤلاء الآلهة أن يزعم أنه خلق شيئا فكل شيء هو من خلق الله نعم كل الأيات دي كلها بيستدل بها على ماذا إنه كل مقادير العباد وأحوال العباد وأفعال العباد من خلق الله هي الخضرية ما ما ما خاص خلق السماوات والأرض والجبرية وغيرهم ما خاص في مسألة خلق السماوات والأرض لا دخلصمو في جزء من خلق الله تعالى اللي هو خلق أفعال العباد ولذلك الآيات كلها دليل عام على خلق كل شيء بما فيه أفعال العباد. لأن القدرية النفاء زعموا أن الشر لا يخلقه الله ولذلك الادله دي بترد عليهم بأن الله خالق كل شيء حتى الشر قال وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء لا يوجد في شركائكم من يقدر على أن يخلق شيئا وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون ودي من يعني أقوى الأدلة في الاحتجاج على القدريه النفاة والله خلقكم وما تعملون قل اعمالكم مخلوق لله سبحانه وتعالى وقال تعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها مش التقوى بس ونفس وما, وما سوى فالهمها فجورها وتقوى لأنهم عندهم الغلا خصوصا منهم يقولون لا الفجور ليس من عند الله سبحانه وتعالى ولم يخلقوا نحو ذلك والله سبحانه وتعالى يقول فألهمها فجورها وتقوى يعني هو الذي خلق فعلها لهذا الفجور لكن انتظر سيأتي الكلام عن أن الله لا يحب الفجور ولا يحب الكفر وإن شاءه في الكون وإن في الكون لكنه خلقه لحكم وسيأتي التنبيه على ذلك قال وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ومن يضلل هو ذا التنبيه ومن يضلل لأنهم ينكرون ومن يضلل دي عشان كده النصارى عندهم كذلك عقائد مثل الجبريه او القدريه خذوا الحاجات دي من النصارى ايضا فلما وقف عمر يخطب على المنبر وسمعه جاثليق من النصارى وعمر يقول من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صلاة مستقيم فقال ان الله لا يضل أحد الجاثليق هذا فسمع, فسمع عمر فسأله ماذا يقول فقالوا يقول كذا قال بل يضلك ويدخلك النار لأنه قدري قدري هو معتقد ان ربنا سبحانه وتعالى ما يخلق شير الخير بس وده هم ظنين هم ينزهون الله بذلك وهذا ضلال نعم قال وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هو الذي خلق فيكم حب الإيمان كذلك هو الذي خلق فيكم أن تكرهوا العصية قال وغير ذلك من الآيات وللبخاري في خلق أفعال العباد يعني الكتاب خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا إن الله يصنع كل صانع وصنعته إن الله يصنع كل صانع وصنعته يصنع كل صانع وما يعمل يعمل باب الخير، يعمل بالشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها آتي نفسي لأنك أنت الذي تخلق الهدى وتخلق الضلال تخلق الهدى في قلب العبد المؤمن وتخلق الضلال في قلب العبد الفاجر أو الكافر وهذا كله كما ذكرنا إنما هو لإثبات أن أفعال العباد بخيرها وشرها هي من خلق الله ليست من خلق أحد غير الله ولا يجوز أن يظن إنسان أنه ينزه الله عندما يقول لا الضلال ليس من خلق الله الشر ليس من خلق الله نعوذ بالله من هذا ده هذا في منتهى الضلال لأنه إن قال ذلك دعا للخلق خالقا مع الله سبحانه وتعالى وأما إن اشتبه عليه هذا الأمر هذا معنى سؤال سيأتي قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك ودي ممكن تشتبه عليهم والشر ليس إليك فظنوا أن الشر لا يخلقه الله ولياذ بالله قال مع أن الله سبحانه خالق كل شيء إزاي؟ نجمع بين دول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك وطبعا هي ما فيش إشكال ولا حاج بشبه على من لا يدري ذلك وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال والشر ليس من خلقك إنما قال والشر ليس إليك لا ينسب إليك الشر كفعل من أفعالك وسيأتي التفصيل قال في الجواب قال معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير لا يصلح ان العبد يقول ان ربنا بيخلق الخير وبيخلق الشر فاذا كان الشر يقول ربنا فعل الشر لا هذا لا يجوز هناك فرق بين ان تثبت خلق الشر لله وان تقول الله فعل الشر نعوذ بالله من هذا خلقه بخلاف فعله ولذلك قال معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محد من حيث اتصافه بها وصدورها عنه لما خلق الله إبليس مش إبليس ده شر لكن فعل الله ذلك خير فعل الله ذلك خير وخلق الله عز وجل لإبليس الذي هو الشر إبليس خلق الله له, له حكم فيها خير يبقى دول مسألتين. فعل الله كل أفعال الله عز وجل ولو في خلقه للشر خير لأن من وراء هذا الفعل يريد الله عز لأن هذا الفعل فعل لله وأفعال الله كلها حميدة ثم خلق الله لهذا الشر ليس لأجل الشر المجرد لا بل وجود الشر الذي أراده الله خلقا أراد الله من وراء هذا الشر ايضا خيرا اخر فهو ليس شر بمجرده لا بل من ورائه خير على سبيل المثال إبليس لما خلق الله إبليس وإبليس شر لكن أراد الله من ذلك خيرا اخر انه يبتلي به العباد فيظهر منهم الإيش المؤمن والكافر يظهر المطيع لإبليس والعاصي لابليس الموالي لله والموالي ليه الشيطان الكفر يوالون الشيطان يوم يظهر منه الاختبار بقى يبقى خلق الشر هذا لحكمه يظهر منها هذا يظهر منها أفعال العباد وأحوال العباد وما سيكون منهم فيجعل فيهم شيئا من الشر خلقا لأجل أن يظهر من وراء هذا الشر وجوه خير ووجوه شر أخرى عليهم هم إن المؤمن لما يجاهد إبليس ويجاهد الشيطان هذا خير والكافر لما يوالي الشيطان يقوم يظهر بقى الضلال لا ويظهر المؤمن من الكافر ويبين هذا من هذا ويتميز هذا عن هذا ونحو ذلك قال معنى ذلك أن افعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه بوجه ليس فيها شر أفعال الله كلها خير أفعال الله كلها خير ولذلك أحيانا بعض الناس العامه يعبرون عن ذلك بفطرتهم بفطرتهم يوم يحصل أي شيء أي مصيبة يقول لك اللي جب ربنا كل خير اللي يجيبه ربنا كله خير لو يقصد بذلك أفعال الله فهذا خير منه وهذا من العبد إيمان لو يقصد أفعال الله أفعال الله كلها خير لكن لو يقصد ان كل اللي يجي خير بصورته لا مش هو هذا المقصود وإلا قد يكون من صور الأقدار ما هو شر لكن أفعال الله كلها خير إن ربنا سبحانه وتعالى لما كتب على حمزة بن عبد المطلب أن يقتل ويقطع ويصير أشلاء في الأرض حمزة حتت حمزة رضي الله عنه لمو حتت من الأرض أليس هذا شيئا من الشر على أم حمزة وعلى, عم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أليس هذا من الشر لكن باعتبار آخر من الخير العظيم اولا حمزة ينال الشهادة على أعلى درجاتها الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء شهيد من الشهداء النبي صلى الله عليه وسلم وأم حمزة وأخت حمزة وغيره يبتلون بهذا ليظهر منهم عبوديات الصبر عبوديات الدعاء وعبديات الرجاء وعبوديات وغيره, وغيره وغيره وغيره المؤمنون يرون هذا فيبتغون ما عند الله ويفدون ما يفدون يعني دينهم بما لهم من نفوس وغير ذلك ويؤجرون وغير من الحكم الكثيره جدا في مشهد واحد فكم من المشاهد التي في ظاهرها شر يقوم من ورائها الخير العظيم ده انت في التكاليف والعبادات التكاليف العبادات البرد اليومين دول كده وخصوصا بقى لو في بلاد زي بلاد مثلا الشمال كده اوروبا بقى من فوق والبلاد الشمالية دي البرد الآن في هذا الوقت شديد جدا ففي هذا الوقت هذا البرد يقوم المؤمن في الفنز يتوضع اليس هذا شيئا مكروها للنفس أي نعم شيء مكروه للنفس وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره لكن باعتبار آخر محبوب لنفس المؤمن المؤمن بيفعل ذلك ايمانا كل ما يستشعر البرد يحتسب أكثر ويظن الأجر عند الله سبحانه وتعالى أكثر فقلبه يزداد إيمان وغيرها وغير وغيرها من الحكم الناس يرون أهل الإيمان في البرد يذهبون إلى المساجد قال لي أحد الناس في السنة الماضية قال لي وفي صلاة الفجر رأيت رجلا كافرا عادة يذهب إلى عمله في صلاة الفجر فرأيته وأنا أمشي وراءه رأيته ينظر إلى المصلين وهم يدخلون المسجد ساعة الفجر وكان الشتاء شديد جدا ينظر إليهم في حجب وينظر إليهم في تأمل شديد جدا يقول لي نظرة الحسد سبحان الله شوف الله الحكمة أخرى حكمة قد تخفى مثلا علينا أنه المؤمن شوف ماشي في شيء مكروه للنفس المطر والبرد ونحو ذا حكم كثيرة زي اللي ذكرناها وشوف حكمة أخرى زي الكافر اللي ماشي يوم ينظر إليه ممكن نظرة إعجاب برضه تأثر على قلب هذا الكافر فتجعله يؤمن زي جبار بن سلمة لما رأى الصحابي الجليل سعيد بن عامر رضي الله استغفره سعيد بن عامر لما رأى الصحابية الجليل وجبار بن سلمة لما رأى الصحابية الجليل خبيب بن عدي وهو يصلب في مكة ويقتل أسلم أسلم سبحان الله الجلاد اللي كان بيقتل اللي بيصلب خبيب بن عدي جبار بن سلمة أسلم وكان سبب إسلام الحادثة دي مش الشر شر على المؤمنين واحد يتصلب من المؤمنين ويتقتل سبحان الله كانت خيرا من جهة أخرى وباعتبار أخ روحنا لو أعدنا نستقصي الحكم مش هتستطيع تستقصي الحكم اللي انت تعرف فما بالك به الحكم التي يعلمها الله سبحانه وتعالى قال وجميع أفعاله حكمة وعدل يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهته إضافته إلى العبد يعني هو شر باعتبار إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاق وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك لا الشر إضافته للعبد إضافتُ تضاف للعبد وإن كان أنت الذي خلقت لكن باعتبار آخر وهو إضافتُ العبد يسمى شرا أما باعتبار الخلق ليس شرا من الله تعالى إنما فعل الله سبحانه وتعالى كله خير قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويغفر كثير هذه حكمة أيضا إن أحيانا يكون الشر بسبب معاصينا بل هو الغالب بسبب مخالفتنا قال وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولذلك ما بين العلماء من أهل السنة في هذه المسألة أن الشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرا وباعتبار آخر شر الشيء الواحد يكون باعتبار خير وباعتبار آخر شر زي الأمثلة الكثير التي ضربناها وغيرها كثير ثم قال هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم آه هنا بقى انتبه السؤال ده بيجاوب على فرقه من الفرقتين والسؤال الذي قبله بيجاوب على فرقة من الفرقتين طب اللي قبله بيجاوب على من القدريه النفعة وهنا قال هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافه إليهم ابتداء كده ده ظاهره هيجاوب على من على الجبري اللي هم نفوا قدرة العبد عكس بقى إخوتهم اللي هم القدرية دول بالغوا في إثبات قدرة العبد ودول فرطوا تفريطا شديدا ونفوا قدرة العبد في أفعاله وجعلوا العبد كالورق في مهب الريح ليس له اختيار وليس له قدرة ولا مشيئة وهذا ضلال وهذا ضلال اللي غلوا في إثبات قدرة العباد وقعوا في الضلال والذين غالوا في نفي قدرة العباد وقعوا في الضلال ولذلك الوسط هو قول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى وإن كان قدر كل شيء بمشيئته فجعل كذلك للعبد مشيئة واختيار يختار به العبد ما يوافق ما شاء الله سبحانه وتعالى قال هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافه إليهم قال نعم للعباد قدره على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة ولذلك الجبرية ممكن يوصل بالضلال إنه ينسب والعياذ بالله كل أفعال بالذات اللي هي فيها فحشة وشر ينسبها إلى الله كما قال المشركون الجبرية من قبل المشركون من أهل مكة قالوا والله أمرنا بها إحنا لا ده أمر ربنا ربنا عايز كده فكذلك جبرية يعني أهل الإسلام نعم قال نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله الا وسعهم وقد اثبت لهم ذلك في الكتاب والسنه ووصفهم به مثل مثلا ها دليل على ان العبد مشيئه واختيار لا دليل اصرح كده يعني كلام مش اصح ماشي. لكن ولكن انا عايز دليل اصرح ها فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ده دليل على ان العبد له مشيئه ها وما تشاؤون لا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ده دليل على اثبات المشيئه للعبد والاختيار ها لا لا ماشي احنا اكتفوا يعني انا اكتفي دي القوية جدا دي القوية جدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اذا العبد له مشيئة ولا ملوش ولو اختيار ولا ملوش له اختيار بيختار بي احد الطريقين انتو بتفسروا بالايات المعنى نحن احنا عايزين دليل على ان العبد له اختيار ولو مشيئة فالعبد يختار بهذه المشيئة الإيمان ويختار الكفر أي نعم بما يوافق ما في مشيئة الله سبحانه وتعالى قال وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة وصفهم به ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاءون إلا ان يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق فكما لم يوجد أنفسهم لم يوجد أفعالهم فقدراتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله هنا التنبيه ده المهم ليه عشان لو أعدنا لو نثبت مشيئة العبد من غير أن نجعلها مقتردة من مشيئة الرب القدرية يعني ذلك يعملوا يبا يقولوا بس كده تمام كده ولذلك دايما كل الفرق سبحان الله الضالة في قضية من القضايا هات المتراقبين تجد كل واحد فيهم دليل ويرد على الاخر هات أدلة الخوارج كلم بها المرجئة وهات أدلة المرجئة كلم بها الخوارج هات أدلة القضرية كلم بها الجبرية وهات الجبرية كلم بها القضرية وهكذا في كل فئة من الفئات في مسألة انحرفت على طرفي نقيب كل واحد فيه مستدل بأدلة ترد على الأخ. قال واذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليس هم إياه. تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقه لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة يعني لا تخلط بين مشيئة الله ومشيئة العبد في أن تجعلها واحدة لا وهي وإن كانت موافقة لمشيئة الله لكن للعبد مشيئة مستقله قال فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به فقام فقال من يهد من الله فهو المهتدي العبد لما ربنا يهدي يبقى اسمه مهتدي لأن الله هدا ولأنه هو سعى في طريق ما أراده الله له من هداية فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة وكل ذا كلام على أنه مش العبد ورقة في مهب الريح لا العبد رؤختيار قال فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليست الهداي سالهداية هي عين الاهتداء وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة أو تنبيه على ما ذهب إليه القدر يبقى بالضلال وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة وهكذا جميع تصرفات الله في عباده فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر اللي غالي جدا زي المرجئة في أن ينسب الفعل إلى العبد آسف الخضرية ينسب الفعل إلى العبد كفر ومن أضافه إلى الله كفر اللي يجعل أن كل أفعال العبد هي أفعال الله عز وجل ولا يحاسب العبد عليها ولا اختيار له ولا مشيئة وينسب ذلك إلى الله فهذا أيضا كفر وضلال ولا بالله الله ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة هذا لم أهل السنة ولذلك باختصار شديد جدا لهذه المعاني أن هذه المعاني الأخيرة تلخص لك أسباب الضلال في القدر أسباب الضلال في القدر فالقدرية النفاه قالوا إن الله لا يريد الكفر ولا يريد الذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاها فلذلك قالوا كيف نقول أن الله خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب والمعاصي دول القدرية النفاه الجبرية قالوا نؤمن بأن الله خالق كل شيء وزعموا أن الله, أن الله خلق كل شيء وأوجده وما أوجده الله فهو محبوب إلى الله كل ما أوجده الله فهو محبوب إلى الله وعليه فجعلوا الزنا والسرقة والقتل والكفر والإيمان كل ذا محبوب إلى الله لماذا؟ لأنه أوجده وأراده يبقى شيء محبوب إليه نعوذ بالله من هذا الظلام وعلى ذلك ضلوا ولذلك بنوا على ذلك أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ويتفرع منهم بقى يتفرع منهم المرجع وعقيدة الإرجاء والعياذ بالله ولذلك عكس بعض القدرية النفاه قالوا أن الله لا يحب المعاصي والكفر اذا هو لا يخلق الجبرية قالوا الله خلق كل شيء وكل خلق الله يبقى محبوب له يبقى الكفر والعصيان والفجور والفحش زي زي الصلاة والزكاة والصيام دول زي دول لان ده خلقه الله وده خلقه الله وكل ما خلقه الله محبوب الى الله وعليه عندهم كله يستوي واللي اهتذى ده, ده لانه هو كده ماشي مع أقدار الله سبحانه وتعالى واللي ضل, واللي ضل واللي فعل الفواحش وفعل كذا أيضا مع أقدار الله ونفوا عن العبد الاختيار والمشيئة والقدرة على الأشياء فهؤلاء يضلال وهؤلاء يضلال والعياذ بالله ولذلك ما ابن القيم رحمة الله عليه ذكر رحمه الله تعالى في كتاب شفاء العليل ذكر يعني صورا لاثر هذا الضلال في عقائدهم والعياذ بالله وفي أحوالهم مزرية والعياذ بالله بسبب فساد هذا الاعتقاد فمثلا قال أنه ذكر عن أحدهم والعياذ بالله يعني أحد الجبرية أنه رأى غلامه يفجر بجاريته فلما أراد معاقبتهما وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر دخل هو لقى الغلام بتاعه اللي هو العبد بيزني بالجاريه والعبد عارف ان هو إيه؟ جبري. جبري يعني معناه كل ما خلقه الله فهو محبوب اليه يرضاه الله سبحانه وتعالى فلما دخل فوجد الغلام يزني بالجارية وكان الغلام يعلم ذلك فقال له ما هذا فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك فقال له ذلك الجاهل ولياز بالله الجبر هذا لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله انظر إن ولياز بالله أثر العقيدة الفاسدة في السلوك حتى ولياز بالله والآخر الذي دخل فوجد زوجته تفجر ويفجر بها رجل فأقبل يضربها فقالت القضاء والقدر بيضربها ازاي فقالت القضاء والقدر فقال يا عدوه الله تزنين وتعتذرين بمثل ذلك فقالت اوه تركت السنه ولزمت مذهب ابن عباس فتنبه فرمى بالصوت واعتذر إليها وقال لولا أنت لضللت انظر نعوذ بالله من هذا الفساد فساد اعتقادي لأنه عنده لوازم لوازم هو ما هو لازم أنه هو بينفي قدرة العبد واختيار العبد أنه لازم يقول لاكد فطرته اصلا ترفض ذلك لأن هذا هو الصحيح ولكنه ساير عقيدته الفسدة ولا ياذب بالله ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا فقالت هذا قضاء الله وقدره فقال الخير فيما قضى الله فأنظر يعني حاجة منتهى السخف ولا يازو بالله قال فلقب بالخير فيما قضى الله سموه بعد كذا الحق خير فيما قضى الله ولا يازو بالله لأن عقيدة فسدة ولا يازو بالله ولذلك يعني هذا أثر الضلال في القدر ثم قال وهذا آخر سؤال قال ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا يعني, ممكن يعني يطرح هذا أنه ليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا طيب الجواب في, جملة في لفظة واحدة طيب يعني تقصد من الآية الاستدلال يشاء يقدر ولا لا يقدر يقدر إذن فالجواب أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين يقدر مع محبته ذلك منهم شرعا هو اللي بيطرح هنا اللي بيطرحه هنا طرحوه برضو الأهل الضلال والزيغ أصدهم إيه أنه أنتوا بتقولوا ان ربنا يخلق الشر الخير والشر طيب ما هو مش ربنا ما بيحبش الشر كأنهم عايزين يقولوا إزاي ربنا ما بيحبش الشر ويخلقه مش هو قدير على انه يجعل كل الناس على الهدى ولذلك يريدون التشغيب بذلك ولذلك قال في الجواب بل هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لا جعلهم أمة واحد يعني مؤمنه وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وغيرها من الآيات ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته سبحانه وتعالى وموجب ربوبيته وإلهيته فكر في العبارات اللي جايه دي كويس وأسمائه وصفاته فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من اسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض والرافع والمنعم المنتقم ونحو ذلك ليه في أسماء ربنا كأنه بيقول ليه ربنا سمى نفسه الرحيم وسمى نفسه ذو انتقام بيقول لماذا لانه, لو, واحد قال لا ما لأنه هو لو شاء لجعلهم على الهدى هو ما خلقش الشر يقال له داز نفس اعتراضك على ان ربنا سمى نفسه الرحيم وصف نفسه انه هو انتقام وعلى اسم انه هو انتقام. فمقتضى هذه الاسماء انه يرحم بعض العباد وينتقم من بعض العباد طب هينتقم من مين اذا كانوا كلهم مؤمنين يبقى دا عايز انه يقول ايه لا اما ما تنفعش تسمي نفسك كده كده الضار النافع طب هي... هيضر مين وينفع مين إذا كانوا كلهم مؤمن طائعين يبقى ده عايز يعترض يقول لله أنت لماذا تسمي نفسك الضار من أسمائك هيعطي مين ويمنع مين إذا كانش يبقى فيهم مؤمنين وفيهم عصاب كفر وإلا يبقى عايز يعترض يقول يقول لربه ليه أن تسمي نفسك المانع وهكذا ولذلك فلا يحل للعبد أن يقول ذلك لأنه لو قال ذلك فهو معترض على الله وعلى أسمائه وعلى صفاته فهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا الخلق ويملك العالم ويملك كل شيء وهو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء ولذلك كما قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وضربنا الامثله كثيره على هذا هب انك تملك مالا ونعيد المثال مرة أخرى هب أنك تملك مالا ولك عدان فاعطيت هذا ومنعت هذا هل يحل لاحد ان يقول لك لما لم تعطي هذا هل يحل هذا أخص به من أشاء وأمنعه عن من أشاء كلاهما ليس له علي حق هذا ملكي هذا مالي أنا أنا أنعم على هذا وامنع هذا هل يصح أن يتدخل ثالث أو أحدهما ويقول لما لم تعطي الآخر أو يقول الآخر لما لم تعطني وأعطيت فلانا لا هذه هي سر القدر هذا هو سر القدر أن الله سبحانه وتعالى ملك الملك وخلق خلق الخلق وملك الملك يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ومن اعترض على ذلك اعترض على الله ولذلك لو حصلت الاشكال تاني وقال قائل طب معه بعدين طب يمكننا من من من الذين منعهم مش كده ففيما العمل نقول له اعمل فكل ميسر لما خلق له اعمل يعني معناه ايه في المثال ضربناه ذا يعني انت ما تعرفش انت اللي اعطيت ولا انت اللي منعت مش انت بس عندك خبر انك يا معطى يا ممنوع يا اما هتعطى يا اما هتمنع اللي هي الجنة والنار انت عندك خبر بدي بس لكن لا تعلم انت من أي النوعين ثم دلك دل الله بالرسل بالفطرة بالعقل دلك دل الله سبحانه وتعالى على أنك ستعطى إذا كنت على طريق أهل العطاء ستعطى إذا سلكت طريقا معينا قاله لك الخالق المالك قال لك أطعني اجعلك من أهل الجنة خلاص انتهت المسألة فما عليك إلا أن تطيع ما الزيمن يمكن من أهل النار هذا ضلال إن الله لا يظلم الناس شيئا إذا قلت ذلك أنت تتهم ربك بالظلم إنك إذا سلكت ما أمرك به فأنت ميسر لما خلق خلقت له وأنت من أهل المكافأة ومن أهل الجنة بإذن الله تعالى قال ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته واسمائه وصفاته فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من اسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم المنتقم ونحو ذلك اذ افعاله تعالى هي مقتضى اسمائه واثار صفاته فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته فسبحان الله رب العرش فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وبذلك نقول قد انتهينا من الكلام في مسألة القدر ونقف على الكلام عن مسائل الإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله